117. وإن أمريناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 118. وأمطرنا عليهم مطرا 119. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة مبينة ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها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 واذكورو اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت طائفه منكم امنوا بالذي وُرْسِلَتْ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ